أشيء من الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن مسرفين كما أصلنا من نبيٍ في الأولي. وَمَثَلُ الَّذِينَ أَوَلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الارض مهدًا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين من السماء ماء في قدرٍ فأنشغل به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الزواج كلها وجعل لكم من الفلك ولنعام ما تركو تستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنت لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَفْلُقُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُعْرِبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يَنْسَأْ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء ذلك من علم إنهم إلا يخفون أمان تيناهم كتاب من قبله فهم به مستمسكون فَلْقَالُوا إِنَّا وَجَدَنَا من نذيرن، الا الا قال مترفها. وجدتم عليه آبا فكان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ رسول <تصفيق>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 مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن بالرحمن لبيوته مسقفهم في الضوء ومعارج لجعلنا لمن يكف بالرحمن لبيوته مسقفهم في الضوء ومعارج عليها يض. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وَلَا آخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَطَّئِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ هم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى مشترقين فبيس القرين ولين فعكم اليوم الظلم تمو أنكم في العذاب مشتركون أفا. يُسْمِعُ الصمَّ أَوْ تَهْدِي العمى وَمَن كان فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نَذَهَبًا بِكَ فَإِنَّ مِنھُم مَّن فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا سُلْنَا مُسَابِقَ آيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عينك إننا وما شفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه لنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهيل ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب نوجا كانتم قترنين فاستخف قومه فأقعوا ونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثل للاشتد مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ نَمْهُمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا لَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُنَا عَمَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي ولم ترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان بِالبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَاءْتُكُمْ بِالحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَفْتَرِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رب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 أَن تَاتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَلَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ لَخِلَّاءُ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه لنفسهم وتلذ لعي وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فكن فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وندعوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال ان قَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمَ بَرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مُبَرِمُونَ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنْ لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء حكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون فاعت إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله السلام فسنف تعلمون